بسم الله الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه ايها الكرام يطيب لنا في هذه الليله المباركه ان صاحب الكلمه الصادقه واللسان الفريق الدكتور عبد الله يقدم في هذه الكلمه التوجيهيه لسبحانه وتعالى وليكتب اجره ويسدد خطاه ليتفضل الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وراد شكورا والصلاة والسلام على حامل اللواء العزف في بني نؤيد وصاحب الطود المنيث في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سلام عليكم بما صبرتم فلعم عقب سلام عليكم كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب المبع بذلك وأصلح فأنه غفور رحيم يا ربنا أتيناك تايبين منيبين مستغفرين معترفين يا ربنا. اتيناك نقدسك. اتينا بيتك نندحك. أتي وبطون تعت له. واكباد وميات وعيون بكت من خشيته. يا ربنا وفدنا الى بيتك. نمتحك. ونقدسك. لانك تحب المده. ولانك تستاهل المده. ولانك اهل المده. فيقول الله. الله في السمارات والأرض كل ما سيحفى ولا يطعم قال وأمه صديقة كان يكون للطعام وقال وتوكل طريداً شريداً هو حزبه. حزب العدوى للإسلام. حزب الفضيع للإسلام. حزب الخصومة مع الإسلام. وفي رمضان نصرتنا في اليرموت وفي رمضان نصرتنا في عنجالوت وفي رمضان نصرتنا في حطين نسألك ان الان وفي فلسطين وفي الشام وفي بورما. يا اكرم الاكرمين انت drapoweredنا أن انت ا 400ت أن معنا ان تعاوتنا انت تغيثنا أتيناك, اتيناك بالفكر يا ذا الهناء الذي لم بنا. من يغفر الذنوب غير الله? من يستر غير الله? من ينصر الشعوب غير الله? هذا اجل, أجل مكان في المسكن. واجل الوقت واستغافوا سياراتنا واستغافونا بالصبر وبحلم وبكرم أسأل الله أن يجعل ضيافة الجميع عندهم سبحانه اللهم يا ربنا سؤالنا واحد لا نسألك ونحن محتاجون إلى كل شيء لكن نحدد مسألتنا أن ترينا سيد ولدان صلى الله عليه وسلم في الجنة اللهم إذا حشرت الأولين والآخرين فاحصرنا في زمرتين تحت روائي من حوضه وعلينا وجهه اجعلنا معه من فردوس الأعلى اللهم اجعلنا من من يصافه ويجزيه خيرا قدم فنحن حسنة من حسناته اللهم بلغهم من الصلاة والسلام ان كان اخبرت بعض الله مثلك في بلو وحضر وفي عرب وفي عجم فلا ناظري من منظر الحسن ولا تفوه بالقول السبيل فمي كيف لا نصلي عليه بابه امي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد صلى عليه الف صلاه واشرف صلاه سلام تبريك اذا ما قدم كل ما رايت شيخا تابعا له صلى الله عليه وسلم كالزيت عنا خيرا او غلاما او امراه او طفلا او شابا فحسناتنا في ميزان حسناته فصلى الله ان يصلي عليه دائما وابدا شمه الايمان يمدح الله به سبحانه هذا الكتاب العظيم الذي شرف به رمضان فإنه لم يذكر في رمضان الغزوات ولا الفتوحات ولا الانتصارات ولا, ولا مجرد الصيام ولا مجرد القيام قال شهر رمضان الذي ذنزل فيه القرآن أبشر ما دام أنكم تسمعون القرآن وتتلون القرآن وتتدبرون القرآن ولكن أقول إخوة الإيمان ينبغي الفضل فضله والله لا نعتمد على عبادتنا والله لا ندري هل هي سالمة من الرياء أو والله لا ندري هل هي نقية, نقية من السمعة أو لا والله إلا ناتي معترفين مذنبين مقصرين مفطئين فالفضل فضله حتى على سيد ولداته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من أحد أبدا إخوة الإيمان وبشركم بمشراء. اختم بها الكريمة. وبشركم ان مساجد المسلمين الان. في ستة القاضلات مليئة بالمصلين. ابشركم ان المس ان الاسلام يدر على الكرة الارضية جميعا. وبشركم في كل مكان واذفنون وامة وحفاة وصائبون. ودعوة الاسلام مستمرة. والاسلام يطوق وأوروبا وأمريكا. فوجدنا الشباب مثلكم. والمصلين مثلكم. ينكون ويصلون ويصومون. اتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه النصر الاسلام. ولا ولا يخدعكم. او لا يخوثكم ما تلو من وقاع في فلسطين او الشام او بورما. فهي ابتلاعات ونكبات وزعجات لنعود الى الله. وانتمس النصر من الله. ولنضرب المدد من الله. صلاة يدعو والسلام يدعو ربه لا إله, اله يا ربي حمدا ليس غيرك يحمده. يا من له كل الخلائق تصمده. ابواك كل مملك قدوسده. ورأيت بابك. وازعا لا يوصده. اللهم اغفر للواردين. وللا لكن اسمعوا كأول مرة اسمعوا كأنكم سمعتم لأول مرة مشرى لكل واحد منكم واكتبوه في قلوبكم انقلوه إلى بيوتكم وهو حديث صحيح قرال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم وإنما قال يا ابن آدم يعني يا ابن الأب الذي أكام الخطيان يا ابن الأب المقصر يا ابن الأب ال الذي, ال الذي أكل من الشجرة يا ابن الأمر الذي أتى بالمعصية لكنه تاب يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولو أباني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم صفرتني غفرت له ولو أباني يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرف في شيئا لا بقرابها مغبرة التوحيد انشهد هذه الليلة وهذه الوقفة كنبرو نشهد الله للا إله إلا الله واamus족نا لصل الله اللهم إن نشهدها جميعاً رجالاً والرسالًا كباراً وصذاراً اللهم اكتباً عندك وداعاً اللهم اسجنا عندك في بطاقة اللهم احفظها كنزاً عندك نشهد ان لا إله إلا الله واamusなる محمداً رسول الله اللهم إذا وضعت ال... والناسankiaur وداع طيالنا وداعتنا ومن قيامة اللهم إذا وضعت البطاقات على فإن بطاقتنا وقد كتب فيها اشهدوا أن لا إله إلا الله شهدوا أن محمد عبده ورسوله اللهم تكبل منا الصيام والقيام وفذ ذنوبه والخطايا رسالك أن تعتك ركابنا من النار نسألك أن لا تكن إلى أحد غيرك ولا سواك يا رب العالمين اللهم تولى أمرنا وأحسن عاقبتنا في الهموم أسألك وأتوجه لك أن تسلي الصلاة الدائمة والسلام المبارك على سيد ولدادم حبيب الأمة المصطفى الرصفة القدوة المعصوم صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن سر على منهج نوم الدين وتقبل الله منه ومنكم سبحان ربك رب العزة على ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين